يا موصوفا بصفات الكمال يا منعوتا بنعوت الجلال يا منزها عن الشبيه والنقائص والمثال لا تبلو لا تحيط ولا تشبه الأنام حي القيوم لا تموت ولا تنام يعلم الخفيات يسمع الأصوات لا شبيه له في أسمت في ليالي رمضان المباركة من خير وبركة ورزق وقبول للأعمال وتفريج فيه من الهموم والقربان وأجزل النصيب منه أوفر الحظ وأجزل النصيب اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا سنا عين ولا أقل من ذلك اللهم عمنا برحمتك اللهم عمنا بفضلك اللهم عمنا ببركتك اللهم خابت الظنون إلا في ما ضعف الاعتماد الا عليه اللهم فرج همنا هم ونفس كروبنا واقطع عنا ديوننا واشفنا واشف مبتلانا ومرضانا برحمتك يا ارحم الراحمين ونسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ونسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم انا عائذون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفقودين اللهم إننا نسألك الرضا بعد القضاء ونسألك بلد العيش بعد الموت.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 إمامنا وملكنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين